بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتنى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القتال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 حلاليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل للغير الا لله والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما لكيتم وما دبحا على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم يا ايها الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشيا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطل في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أنسكن عليكم وانكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حسابا الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا, من قبلكم إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَفْتَرِ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طاهرا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 بالقسط ولا يجرم منكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا عدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَ تقول الله على الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل عنهم 12 نقيبا وقال الله اني لا اكلم ان اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم ما اقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم لودخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فاغرينا فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 يُصِيرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 دَرِين وَإِنَّ لَنَّ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّخْرُجَهَا أَبَدًا கி है اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخيف افرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واذل عليهم نبى بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فَتُقْبَلُ مِنْ احَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ شَدَّتْ إِلَيَّ يَدُكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِدَاسِقِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُ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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع او تقطع ايديهم او ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تظهر عليهم فعلموا ان الله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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هذسا يسمعون الكذب يسمعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضع يقولون ان اوتيتم هذا فاخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته بل لن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في دُنْيَا حِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ عِنْدَ انزلو التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما انائك بالمؤمنين ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 نَظَرُهُ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِ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 شا الله لا جعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبغوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم احذرهم ان يفتنوك عن بعض لا إِلَيْكَ فَإِن كُنْتَ وَلَوْ عَلِمْنَا مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَرِبَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَغْتَزِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَمَا يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَأَنَّ أَكْثَرَ كَافِرَتُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسُّوءَةٍ عِنْدَ اللَّهِ مَلْعَنَهُ اللَّهُ مَلْعَنَهُ اللَّهُ ja ja ادخلوا بكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترا كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهى امرا الربانيون والاحبار عن قولههم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال كل يهود يد الله مغلوله غلت ليهم ملعون بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن ثِيَرا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ سَأَلُوا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ لَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ بَعْدِ مَا عَنَوْا مِنْهَا مَاءً لِيَغْسِلَ بِهِ زَرْعَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَشَفَعَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّ رَبَّهُمْ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا صُمٌّ وَثَمَّ تَبَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا صُمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ اللَّهُ نَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَنَاهُنَّ عَنْ رِمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ كَذَبُوا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم ذلك بما عصر وكانوا يعتلون كانوا لا يتناهون عن منكر مريم فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ لَاتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم يحركوا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 لَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جنات تجري, جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ من ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 يَقُومُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَالرِّمَاحُ قُلْ لِعِلْمِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحكم به ذو عدل منكم هل ينذر الكعبة ان كفاره طعام مساكين او عدل ذلك الصيام او عدل ذلك صياما يذوق بعد لمرهعس الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقام وَحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ كَعَلَى اللَّهِ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ وَالْقَلَائِدِ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 قَد سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَهِيَرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ لكن الذين كفروا يفترون ولكن الذين كفروا يسترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وإلى قيل لهم تعالوا الا ما انزل الله والرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابا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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اقتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قوباء ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله اننا اذا من الاثمين فان عسر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان تَيُقْسِمُ لَٰنِي بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ أَلَنَا أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل واذا تخلق من الطين كهيئه الطير باذن فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن وتبرئ الاكمه والابرص باذن وانت تخرج الموتا باذن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 قَالَ بِنَا مَوْلَيَّ مَهَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً لَّمِّنَ السَّمَاءِ قَالَ طَالِبَةُ اللَّهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَاءً من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين واذا قال الله يا عيسى لنا نظما ائ يَقُولُونَ اتَّخَذُوا نُوحِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدَ اللَّهَ رَبِّ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 جعلني لي ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت ليكن